إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مستوى وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تِسْنِيمٍ عَيْنَي اشْرَبْ بِها الْمُقَرَّبُونَ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 مَهَؤُلاَ إِلَى الضَّالِّينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى يكِنُظُرون هل سُوِّبَ للكفار ما كانوا يفعلون الله سمع الله لمن حمدا اللاهُ اكمر اللهُ اكمر اللهُ أكبر اللهُ اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر الله أكمر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر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 Allahu akumam الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ma armastan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 ومرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا ثم أما بعد حديثنا اليوم هو في السلسلة المباركة في فقه الجنائز والتي تحدثنا فيها عن فضل زيارة المريض وما زلنا في الحديث على ما يجب على المريض إذا نزل به المرض وخاصة مرض الموت ومما يجب على المريض إذا نزل به المرض هو أن يحرم عليه أن يتمنى الموت يحرم على المريض أن يتمنى الموت واحد خذ دور برد عاية بسيط لا يصبر يعني يتمنى الموت وهو هذا المسكين لا يعرف ما بعد الموت بعد الموت أمور عظام والله يعني لا يستطيع هذه الأمور ولا يطيق هذه الأمور إلا المؤمن إذا كان القبر يضيق على المؤمن ويتعجب النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات سعد بن معاد كبر ثم, ثم سبح صلى الله عليه وسلم فقال لقد, ضم سعد ضمه لقد ضمه ضمه لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاد الأمر خطير تقول لرب رياحني أموت واستريح من وشكم هذه منهيات شرعية لا يجوز للرجل الذي نزل به المرض أن يتمنى الموت والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد قائلا يعني خلاص من كثرة التعب أو كثرة الأمراض فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني ان كانت الوفاة خيرا لي هذا هو الواجب شرعا على المريض لا يتمنى الموت يا رب يعني يا رب موت هذا حرام على المريض ولكن يقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي أمر بسيط نتعلم اللهم أحيني ان كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاء خيراً لي كذلك يا أخواني جاء في الحديث أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير من هم خير الناس يا رسول الله قال من طال عمره وحسن عمله الله أكبر واحد ربنا طول في عمره وعمل حلم حفظ على الصلوات حفظ على الزكوات يصلح بين الناس يصل الأرحام يستغفر الله سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل يقيم الليل ما ترك عبادة إلا وفعلة وما ترك ذنبا إلا افتعد عنه وما رأى ذنبا إلا وافتعد عنه هذا خير الناس الذي يطول عمره ويحسن في عمله فقال يا رسول الله وأي الناس شر؟ قال من طال عمره وسأعمله أعوذ بالله رجل شر تراه يعني كأنك رأيت إبليس من كثرة شر هذا الرجل رجل شر رجل لا يتق الله ولا يصلي على وجه غضب الله عز وجل تجده في المفاسد موجود بعيدا عن الطعام تجده في كل باب شر تجده في جالس على الجام تجده في مجالس الغيبة والنميمة وقد تجاوز المائة من عمري أو السبعين طال عمر وساء عمل. فهذا شر الناس عند الله يوم القيامة وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح يعني حديث صحيح وكذلك ما يجب على المريض يا أخواني في الله يستحب للمريض أن يكثر من التوبة والاستغفار هذا وقت التوبة والاستغفار هذا وقت حصاد الحسنات والرجوع واللجوء الى الله عز وجل والتضرع استغفر الله واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله فاني استغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره وفي روايه واني الله في اليوم 100 مره وكان يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من 70 مره واكثر من 100 مره فالآن نجلس جلسات كثيرة ولا نذكر الله المريض يمرض يبحث عن كل وسيلة للشفاء بدون أن يطرق الباب على الواحد الأحد سبحانه وتعالى طرق باب هذا الطبيب وهذا الدكتور وهذا المشعود وهذا الساحر وهذا الدجال وهذا العراق ولم يطرق باب الله عز وجل فأطرق الباب يا أخي إذا نزل بك مرض وإذا نزلت بك مصيبة فأطرق الباب على ربك إلجأ إليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ربنا قريب فننجيه أم بعيد فنناديه فنزل قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعا فالإنسان يكثر من الدعاء والاستغفار إذا نزل به المرض ويجب أن تجدد التوبة مع الله عز وجل في كل وقت وحين في مرض وفي غير مرض لأنك يا مسكين ما تدري أين أو متى يفجأك الموت قد يأتيك الآن اليوم كنت مسافرا وإذا بالذي بجواري يذكر لي بأن فلاناً من الناس قد مات ودفن في الساعة الوحيدة ليلة وهذا الرجل أعرفه شخصياً الموت لا يعرف الصحيح ولا المريء رجل لطالما سافر إلى الأسكندرية ذهاباً وإياباً ولكن الأجل محتوم يا عباد الله ومكتوب عليك لك ساعة ستموت فيه فيجب عليك أن تستعد في كل وقت وحيد وتصلح ما بينك وبين الله وتتق الله عز وجل فيما بينك وبين الناس حتى تنجو غدا بين يد الله تبارك وتعالى كذلك يحرم على المريض التداوي بما يقضح في العقيدة من تعليق التمائم التي تحتوي على طلاسم وكتابات شركية ولا يجوز تعليق الخرض والخيوط ييجي المريض يمرض يلا بينا يا ابن الروح للحيثة الفهنية فيها واحد بيقرأ كده شيخ يروح للشيخ اسم أمك إيه اسم أمك إذا ابحث لحيثة يعني آثر من ملابس ولا حاجة هذا ساحر هذا ساحر والذهاب إليه كفر كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذهب وصدق وقال صلى الله عليه وسلم ومن ذهب إلى عرافا ولم يصدقه مش مصدقه هو رأى بس بشمثاد عارف أن ده حراء وعارف أن ده يعني النبي نهى عن ذلك فذهب إليه ولم يصدقه لا تقبل له صلاةً أربعين يوماً أربعين يوم لا تقبل ثلاثة يا عبد الله يا أخي هناك ترخ شرعي العلاج قد يكون بالسحر بس حراء كفر وعندك العلاج الشرعي بالقرآن وبالرقية الشرعية وبالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتترك هذا الخير وتذهب إلى هذا الشر يصدق الساحر ويذهب إليه وتجد بعض الناس وخاصة المزارعين صلى الله عليه وسلم يبارك فيهم ويعني يصلح حالنا وحالهم جميعا أعزكم الله والسامعين والمسجد البقرة ولد هاتي يا أبن نعلق مش عارفة رقابيت هي حتة عظمة عشان مش عارفت حوش هي هذا يا إخواني لا يجوز هذه الأشياء التي الحافظ هو الله الذي يحفظ البهيمة هو الله سبحانه وتعالى أين أنت من الأدعية والرقية شر الرقية تجوز على البهيمة كذلك عوذ البهيمة اللهم بارك لنا وبارك علينا وبارك فينا اقرأ على ماء واثق البهيمة ماء بالقرآن إذا مرضت البهيم هذا طريق للعلاج وشفاء أما أن تعلق تميمة وتعلق خرضة فهذا مما يحرم وخاصة على المريض يعني أعمل لك خرضة وخمسة وخميثة عشان إيه دفعها شفاء وهذا من الشركة يا أخواني بالله لا يجوز ولننتبه لهذه الأمور وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فقد ظَلَّ ضل ضَلَالًا مُبِينًا إذا الله ورسوله قضى أمر والأمر واضح وبين وعليه دليل صحيح فلا يجوز لك أن تتعدَّ هذا الدليل لا يجوز لك أن تتعدَّ هذا الدليل إذا وقفت على دليل صحيح وهذا الشيء حرام فلا تفعل ولننتبه يا عباد الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ولا تداووا بحرام وهذا الحديث ذكره ابن عبدالبر في التمهيد وأخرجه الترمذي وأحمد بنحوه وكذلك يا أخواني يحرم التداوي عند الصحرة والمشعوذين تحدثنا عن والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمه فقد أشرك علق حاجة فرقبته فيه ده وفيه حجاب ورحل الساحر كاتب له فيه طلاصم وأشياء وصليب ومش عارف المكتوب له إيه وهذا الأشياء لا تنفع ولا تدر الشاف هو الله سبحانه وتعالى وإذا مريضته فهو إيه يشفيه بعض الناس يعتقد بأن الحجاب اللي هو معلقه ده خلاص هو ده اللي يشفيشه فالعريس يجي يخش للدخل يلبس يا ابن مش عارف إيه الحزام ده الشبكة ذي نسحة شبك على التكاتك والسيارات هذا من الشرك لأنه يعتقد بأن هذه الشبكة تدفع عنه العين وهذا من الشرك كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك جميع العلماء فلننتبه يا عباد الله وضع شبكة على السيارة وضع مصحف في السيارة للحفظ حفظ السيارة لا يجوز وضع مش عارف السبحة في السيارة كذلك لا يجوز لن نتبه لهذه الأمور لأن هذه الأشياء تقضح في عقيدة المسلم قد تقع في الشرك وأنت لا تدري قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صاحب البخاري عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له لم تقبل منه صلاة أربعين يوم وكذلك يستحب للمريض أن يتداوى بالرقية الشرعية من القرآن والسنة القرآن كله شفاء اقرأ على نفسك الفاتح الفاتحة شفاء وليست الفاتحة في الاتفاقات ولا في المعاهدات كل ما نعمل حيث يقولك الفاتحة فاتحة لحضرة النبي لم يرد دليل على هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم احنا جرانا فاتحة فلانا النهاردة لم يرد عليه دليل احنا نروح نتفق يا أخواني بس اتفاق نتفق وهذا عهد هذه أمور مهمة يا أخواني الفاتحة ما وردت إلا في شيئين اثنين وإذا كان أحد عنده دليل فليأتين به لم ترد الفاتحة إلا في شيئين اثنين الأمر الأول في الصلاة تقرأ الفاتحة في الصلاة والأمر الثاني تقرأ على المريض إذا عندك مريض يا عبد الله فاقرأ عليه الفاتحة بنية الشفاء فيشفيه الله عز وجل ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وجلست بمكة جلس في مكة كرمها الله وجلست بمكة يعتريني بعض الأدواء الأمراض وكنت لا أجد طبيبا فكنت أرقي نفسي بالفاتحة فأجد لها تأثيرا عجيب إذا قلنا الواحد يأخذ عني رقيق بالفاتحة يا شيخ أما احنا عايزين نروح للدكتور سيبك من الكلام دي الفتحة تعمل لي ايه هو مش عارف يا أخي اعتقد في الله بأن الله هو الشاف سبحانه وتعالى يبقى ننتبه لهذا الأمر بأن الفتحة تقرأ في الصلاة وعلى المريض وليس هناك دليل بأن الفتحة تقرأ في, في الاتفاق أو في, في كتب الكتاب أو في الخطوبة أو هذه الأشياء لم يرد دليل على هذا الكتاب لم يرد السؤال في الأخير يا لم يرد على هذا دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتبه لهذا عباد الله كذلك يستحب للمريض ويقول ابن القيم كلاما جميلا ننتبه لهذا ونختم به لأنه أطلت عليكم اليوم ابن القيم يقول كلام جميل للمريض الذي نزل به المرض يستحب للمريض ومن أعظم أنواع العلاج خذ بالك يا عبد الله من أعظم أنواع العلاد فعل الخير فعله الخير والذكر والدعاء والاستغفار والتدرع إلى الله عز وجل والتوبة وتأثيره أعظم من الأدوية تأثير هذه الأشياء أعظم من الأدوية لكن بحسب استعداد النفس وقبولها نفسك أنت وقبول النفس ولجوءك إلى الله عز وجل والتدرع هذا الدعاء وفعل الخير وأذكر أن بعض المرضى كان إذا مرض لم يذهب إلى دكتور وكان يقول لابنه يا بني خذ هذا المبلغ من المال كنا سنكشف بكذا بمبلغ كذا بعشرين جنيه مثلا وهنجيب رشطة بثلاثين جنيه هذه خمسين جنيه ودهم لفلانة التي ترب الأيتام فيذهب بهذا المال إلى أم الأيتام أو إلى الفقير فيشفيه الله عز وجل بدون دكتور وبدون شيء فعل الخير يا أخوان افعل الخير وتدرع إلى الله واذكر الله عز وجل إذا نزل بك المرض واستعن بالله واعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الشاف وإذا مردت فهو يشفيين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين مثال يا عم السؤال بتاعنا يدير بال في سوف انا باخر عربيتي الصفر ماشي يبقى اللي رب ربنا يسترنا يسأل يقول يعني بعض الناس هم يجوا يسافروا يلا يا جماعه النبي هذا لا يجوز هناك دعاء لهذا المقام وهو دعاء المسافر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء فقال صلى الله عليه وسلم دعاء المسافر ولنتعلم جميعا يقول بسم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد اللهم إني أعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا يعني ارتفع على هضب عالية كبر وإذا نزل إلى مكان منخفض ثبح هذا هدي نبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا نزل منزلا أنت نزل مكان أو منزل في مكان مهجور أو بلد ماء وتريد أن تنجو من هذا المكان فقل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضر شيء حتى يخرج من هذا المنزل فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلنترك هذه البدع ونفعل السنة لكي يعني نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم